وأننا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد مِنْهَا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد لَهُ شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أرى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 لكم ضروا ولا رشدا قُلْ إِنِّي إِلَيَّ جَئْرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بِلَاقَ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا ما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 Da-da-da